أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا تَمَّ الرَّبُّكُمْ وَهُدَهُ وَرَحْمَهُ أَفَكَيْفَ يَكْفُرُونَ بَيْنَتُهُ وَضَلَّ وَهُدَهُ وَرَحْمَهُ فَمَنْ أَظْلَمُ ممن كذب بآيات الله فَذَٰلِكَ جَزَاؤُ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِآيَاتِنَا فَإِنَّ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَذَٰلِكَ جَزَاؤُ الَّذِينَ